رابعة إلغاية باب ا مسح الخفين ت ي ا لتعلم عبد المحمود الموصل ن رحمه الله تعالى قال ا ل ف الخفين رحمه المسح المسح الله تعالى باب على باب على على الخفين وذكر الخفين ل أ ن ه خف في الغسل مسحه ماء وهو ما يلبس بالرجل ق الاصل ل أ في جوازه السنه ة الأصل ا في ج و ز السنة وهي ما روي عن علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينفح المسافر ثلاثة أيام بلياليها والمقيم يوما وليلة وقال ا ل م ي ي م م و و ي ل الحسن ا ل البصري ر حدثني م ه الله تعالى ح سبعون رجلا من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه م ر أ و ه يمسح على الخفين وقال أ ب و ح ن ي ف ة من أ ن ك ر المسح على الخفين يخاف عليه الكفر ر ورد الأخبار فإنه فيه من الأخبار ما يشبه و ما ا ا ل ت ت وقال أ ب و يوسف يجوز نسخ القران آ ن نسخ بمثله يجوز ل ق ر آ بمثله وهذه ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة أ ص و ل ي ة أ ن ا ل ق ر آ ن عند ا ل ح ن ف ي ة ينسخ بمثله من حيث درجته في ا ل ق و ة ف ا ل ق ر آ ن لا ينسخ إ ل ا بقطعي لذلك أخبار تخصص تخصص الكتاب الأعهاد لا عام لا عم الكتاب ل أ ن ه ا ز ي ا د ة و ا ل ز ي ا د ة على النص ن س وكذلك الخاص عند ا ل ح ن ف ي ة ا لا خ ص عند ن ا ل ح ف يلحقه ة ا ي ل بيان التفسير لما ل أ ن ه ز ي ا د ة و ا ل ز ي ا د ة ن س لذلك خالف ا ل ح ن ف ي ة في كثير من المواضع وهذا سبب الرئيس بين الحنفية والجمهور فمثلا ن أ خ ذ مثالا مما مر معنا لماذا لم, يشترط النية في الوضوء؟ لماذا لم يشترطوا الترتيب ان يجعلوه ركنا ك ا ل ش ا ف ع ي ة فالنيه شرط عند ا ل ش ا ف ع ي ة و أ ي ض ا ا ل م و ا ل ا ت شرط عند بعضهم وكذلك الترتيب فلماذا بهذا الترتيب لم يقل بهذا الحنفية هذا من الخاص والخاص لا يلحقه البيان يعني مثلا في قول الله تعالى إ ذ ا قمتم ا ل ا ل ص ل ا ة فاغسلوا وجوهكم و أ ي د ي ك م هذا تخصيصه وهو عام فلا بخبر الأحد التخصيص الأحد لعام القرآن زيادة والزيادة النص الحنفية وهو فاسد على عند وممنوع لأن يجوز بخبر بخبر نسخ نأخذ م ث ا ل ا ل ط م ا ن ي ن ة في الركوع والسجود هي ركن مثلا عند ا ل ش ا ف ع ي ة ونحن جعلناها واجبا لم نقل بركنيتها لماذا ا أيضا لأن الركوع مثلا خاص قول الله تعالى اركعه مثلا لأن قول معلوم ن ع م خاص وهو الميلان عن الاستواء و ك ذ ا السجود معلوم معنا وهو وضع ا ل ج ب ه ة على ا ل أ ر ض وقلت أ ن الخاص لا يحتمل البيان أو ألحق ومن الركوع أو السجود لا يلحقه البيان ومن ألحق التعديل بأمر فجعله فرض يكون على فرضا زائدا النص بخبر الواحد. وهذا لا يجوز وفق بأمر يكون لأن الزيادة النص نسخ من يجوز بخبر وهذا ذلك الزيادة ل أ ن ه ا ركن من الاركن ا س و ا ء بجعلك ت ر ت ي ب ركن أو ا ل نيركن ة فلوبو ي ا ء أ و ان تعدل تعدل ي الاركاني ر ك ن في ا ل ص ل ا ة إ ل ى آ خ ر ه مما ش ب ه ه م ان يبحثوا ل أ د ل ة ا ل س م ا ي ة على أ ر ب ع ة أ ن و ا ع ا ل أ د ل ة ا ل س م ا ي ة على أ ر ب ع ة أ ن و ا ع أ ولا ما كان يخطئه ث ب و ت ي ودلاله ما كان يخطئه ث ب و ت ي ودلاله كالنصوص ا ل م ف س ر ة او ا ل م ح ك م ة والسنه ا ل م ت و ا ت ر ة فهذه يجوز تخصيص الكتاب بها لانها في درجته من ث القوة والقسم ي ق ط ع ي ا ل ث ب و ت قطعي القوه ث والثالث الثبوت ب و المؤولة ت كالايات ظني ظني الدلالة ط ع ي التي الدلالة كأخبار الاحاد م ف ه م ا وقال لي ان اصبحت اصبحت اصبحت ا و ب ح ت ن ص ب ح ت اصبحت اصبحت اصبحت ا ص ب ل ت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت ل اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت ل اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحتت اصبحت اصبحت ا ص ب ي ت اصبحت أ و يسمى عندنا الفرض الظني و الفرض العملي و يثبت به ك ر ا ه ة التحريم و الحرام على خلاف فيه يعني هل ك ر ا ه ة التحريم هي حرام أ و أ ق ل د ر ج ة يعني ك ر ا ه ة التحريم عند محمد هي ما كان إ ل ى الحرام أ ق ر ب و بالرابع ظني الثبوت و ظني ا ل د ل ا ل ة يثبت به ا ل س ن ة والاستحباب و ك ر ا ه ة التنزيه هذه أ ق س ا م ا ل أ د ل ة ا ل س م ع ي ة إ ذ ا ر ج ع ت م و ه ا في ا ل ت ز ي ل ولخصتموها وحاولتم يعني أن تأتوا بأمثلة عليها يعني تكون فيها فائدة لكم حتى تفهموا قول أبو يوسف يجوز الثبوتي حتى عليها فيها فائدة الذي ذكره المؤلف القرآن ما كان قطعي والدلالة بأمثلة لكم بمثله بمعنى أن نصف قطعي ذكره اللهم سيدنا صل على محمد وهذه أ ي ض ا مباحث يعني م ب ا ح ث أ ص و ل ي ة العام و ه ذ ح ق العام بيان و إ ذ ا كان هذا البيان متصل أ م كان منفصل يعني أصولية يسر الله عز وجل لنا يعني في سيدنا عز عنها لتوسع مع إن إن لنا أن نشرح متنا في الأصول نتكلم عنها أنفلتها سيدنا محمد نكمل هذه الله الله اللهم إذن مباحث محمد المؤلفة شاء الأصول صل وجل قول على رحمه الله تعالى قال أبو يوسف يجوز و س ف ي نسخ ا ل ق ر آ ن بمثله ي ع ن ي أ ا احببت ان ت ط ب ق إ ل ى الموضوع بس فقط لفهم العباره التي ذكرها المؤلف يجوز القرآن بمثله وقال أبو حنيفة المسح لا يختلف فيه لما مسحنا. ورد من أ د ل ه أ ق ر ب إ ل ى التواتر أ و ما يشبه التواتر لما قلنا بالمسح ل أ ن المسح كما تعلمون ثبت على خلاف القياس قال يقتصل الوضوء الغسل الوضوء إنسان جنابة لا لمن عليه للغسل لمن عليه للغسل ويجوز وجب ويجوز يجوز وجب ويمسح يعني يترك قدميه ثم أن به على خفهه هذا لحديث ا يجوز ل صفوان قال أ م ر ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا كنا صفرا أ ن لا ننزع خفافنا ث ل ا ث ة أ ي ا م ولياليها لا عن جنابه, جنابة. ص و ر ة ا ل م س أ ل ة بقوله لا عن جنابه صورته مثلا لبس خفيه لبس خفتيه ثم أ ج ن ب وليس معه ماء فتيمم لجنابته ثم أ ح د ث ه ثم وجد ما أ ن يكفي لو ل ض و ء فلا يجوز في مثل هذه ا ل ح ا ل ة أن ي م س ح على خ ف ه لا يجوز في مثل هذه ا ل ح ا ل ة أن ي م س ح على خ ف ه و ض ي ت ا ل ص و ر ة ع ي د ه ا م ر ة أ خ ر ى في ق و ل ه لا عندي نفسه و يجنب و لا يسمع هو و ي ت ي م م ب ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ثم وجد ماء يكفيه للوضوء فلا يجوز له أ ن يمسح على خفيه في مثل هذه ا ل ح ا ل ة لكن عن بون أ و غائط أ و نوم ويشترط لبسهما على طهاره ة كاملة قلنا ل ويشترط م ا طهارة على كامله ة سواء قبل اللبس أقوم أو قبل لك ب ع د سواء كملت قبل اللبس ي ل ي بشرط او غسل رجليه بعده ثم لان ل المسر وكمال الطهارة ط شرط ه ا جاز ر ة ع د الخف ح د ث لأن ل ا يمنع وكمال ا ل ط ه ا ر ة شرط عند、الحدث. بمعنى عندما ن الحدث ق وكمال ل و ا ل ط ه ا ر ة شرط عند الحدث يعني إ ذ ا أ ح د ث وهو لابس خفيه لا بد أن, ان يكون قد اكتملت طهارته يعني أ ت ى بكل أ ع م ا ل الوضوء فلا يجوز مثلا أ ن يغسل رجليه ويلبس خفيه يغسل رجليه ثم يلبس خفيه وينتظر إلى حدث. ثم وينتظر إ ل ى حدث فيحذف ف ي ت و ب أ ثم يمسح على خفيه لا بد لجواز وشرط جواز النص أ ن يكون قد لبسهم ا على ط ه ا ر ة كامله قال ل أ ن الخف يمنع شرايه الحدث الى الرجل ولا يرفعه بمعنى لا يرفع بعد اللبس ل أ ن ما قبل ذلك فهي ط ه ا ر ة الغسل أو ا ل غ س ل ل ل م س ل أ ن الخف ة جعل مانعا من ش ر ا ي ة الحدث وذلك عند الحدث لا قبله بمعنى توبأ ولبس خفايه ولبس صباحا مثلا المقيم يمسح يوما والمسافر يمسح عند الساعة العاشرة ساعة أنه نقول خفيه خفيه لو وليلا ثلاث أ يبدا ا م ا شاعة الخفتين الساعة عاجرة الساعة عاجرة صباحا ل فلو لبس الساعة ولبس غ ي ي خفتين ر ة توضع و ح أ ث في ل س العد ع ة ا ث ا ضفرا ا ن ي يبدأ ة ل من وقت الحدث لا من وقت ا ل ل ب س من و ق ت ا لماذا ح د ث ل ان وقتها كانت قبل الحدث كانت ط ه ا ر ة الغسل واضح وحب الصورة هاي قوله هاي الحدثي عقيب معنى بعد ا ل ل و ت ل أ ن ما قبل ذلك فهي ط ه ا ر ة الغسل الى المسح لان الخف جعل مانعا من سرايه الحدث وذلك عند الحدث لا قبله لو كان الدين بالراي لكان باطن الخف اولى بالمسح لكن الدين رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما خطوطا بالاصابع أ ص ب ع قال وفرضه مقدار ثلاثة وفرضه أ من اليد مقدار ثلاثه ة أصابع من أصابع اليد من ذ ك ر محمد من حسن رحمه اصابع ل ل تعالى الأفرح ه وهو من أ ص اصابع ب ع اليد ولماذا من أ اليد؟ لا من الرجل قال لأن اليد المسي وقال الكرخي رحمه الله تعالى من أصابع الرجل وقال الصحي المؤتمد الملهب أصابع اليد لأن آلة هي في اليد من رحمه من من لأن هو اليد هي آلة المسح ولو أ ص ا ب موضع المسح ماء قدر ثلاث أ ص ا ب ع جاز وكذلك لو مشى في ح ش ي ش مبتل بالمطر ولو كان مبتلا بالطل ق لا يجوز لانه م ا بمقدار بمقداره ثلاث أ صح ا ب ع ص مسحه وقيل لا, أي لا يجوز المسح بالطل ل أ ن ه نفس د ا ب ة من البحر يجذبه الهواء إ ل ى ا ل أ ر ض وهذه خرافه ة يعني يعني ذ يجذبه ه اشتهر عندهم أنها هو الهواء يصدقها مما من من الألم لا خرافة الطل دابة البحر الأرض لا ولا بها الطلع تصح يعني الطل يعني, يعني على نحن نقول أن نفس يؤمن إلى يقول على العلم يقوله أهل ما فمثل هذه الزلات الخفيفه تغتفر ي ع ن ي إ ن س ا ن يغفر له قليل خطئه في كثير أ ح س ا ن ه وكما قيل ي يعني يخذ يعني ل بالمرء نبلا أن تعد كفى بالمرء نبلا أن تعد وهذه يعني الأوهام يعني لا منها مؤلف أو كاتب وهذا يعني الوهم ل ل كفى كفى كاتب منها وهذا ا معه معه أن أن أو تعد تعد وهذه ق ي خ ت ف ر في كثير إ ح س ا ن ه وما وفق إ ل ي ه في الكتاب فرحم الله المؤلف الله فعل لفصول خلاف خير الرجل الرجل قدار من من من وسلم من المقصود المسجد من الله جزاء الله عنا قال والسنة أصابع الساق أصابع البداية الساق هكذا النبي الله الساق الأصابع جاز ثلاث أصابع إلا كل إلى إلى نقل صلى عليه ولبدأ إلى السنة وهو أنه يعني أن يبدأ قال ولا يجوز على خف فيه خرق يبين منه مقدار ث ل ا ث ة أ ص ا ب ع من أ ص ا ب ع الرجل الصغار و إ ن كان أ ق ل من ذلك يجوز ل أ ن خفاف الناس لا تخلو عن القليل فلو اعتبرناه لحرجوا ولا كذلك الكبير حدة لماذا لم نقل الكبيره ة حدة لأننا قلنا العبادات تبنى على الأحواط الثلاث الصغار ولكن لا تجمع تجمع كل على حدة رفع للحرج عن الناس لأن الناس لا تخلو تبنى اعتبرنا يعني عن فاحتياطا رفعا خروق تجمع تجمع خف ف خ م من مثل يمنع المشي بمعنى المشي لأن عن الخروق قال ولا كذلك الكبيرة لأن الكبيرة يمنع المشي بمعنى الخرق الكبير يعني لا المشي على الخف هذه هذا الذي به خرق كبير به يصف يزيد عن ثلاثة لأنه أصابع صغار لأنه يمنع المشي المعتاد فلا يجوز المسح عليه ك ا ل ل ث ا ف ة ولا كذلك القليل ك ا ل ل ث ا ف ة بمعنى خنقول الباندج هذا لا يسمى لأن غالب قدمه يظهر تحته تحته يلبسه لا خفا غالب مكشوفا والخرق المانع أن يكون منفرجا يظهر ما تحته حتى لو كان طولا أو كان الخف قويا لا يبين ما تحته لا كان لأن لو لو يسمى يكون يبين يمنع بمعنى حتى أن أو خفا عشر ولكن ا ن أسواب قدمه هذا الخف متماسك يعني بمعنى لا يظهر ما تحته ولا ينفرج ويستطيع ان يمشي به هذا لا يؤثر لا ظاهرا و س ا ئ ن ا عن راس الجرح قال ل أ ن المعتبر ا ل ض و ء حتى يجب الغسل ف إ ذ ا لم يظهر لا يؤثر ولو وإن فوق وإن يكون الضوء الخرق القدم القدم التقعبين لم يمنع وإن إن المطالب لا كان كان أكثر كان كثه فإن منع يمنع أن يعني أن تحت به به يعني ما يكون سافر للكعبين القدم مع الكعبين ف إ ذ ا كانت الخروج ك ث ي ر ة فوق الكعبين لا يضر ل أ ن ه المطلوب أ ن يسر الى حد الكعبين ويدخل في ه طبعا الكعبين واعتبر والأصابع واعتبرنا ووضحنا وتجمع الخروق ولا الخروق ولو كانت النجاسة في خفي أو ثوبه أو ثوبه وبدنه ثلاثة أصابع لأنها الأصل القدم الصغار احتياطا قال الخفين كانت النجاسة على يجمع حدته أكثر رجل كل المصلي هي في في خفي خف ا لماذا آ ن السؤال ل جمعتم ا ل ن ج ا س ة في الخفين ولم ت ج م ع ا ل خ ر و ق أ ج ا ب عن ذلك المؤلف قبلي قال ل أ ن ا ل ن ج ا س ة مانعه من الصلاه ة ل ع ي ن ا ا وخرق لعينها خ ف ليس م ا ن ل ع بل لكونه م ن من يكون الخفين نجمع الخفين وجمعنا خاسة الخفين يعني مؤثن ع تتابع ا المشي الواحد لا لهذا خاسة لم وذلك كل في في خروق واحد فيه فطلان وعدم صحه ا ل ص ل ا ة وكذلك ا ل ن ج ا س ة في الثوب ل و كان يلبس مثلا ثوبين وكان ب أ ح د ه م ا ن ج ا س ة تزيد عن القدر المعفو عنه فلا تصح الصلاه ة ب قال ويجوز على الجرموق فوق الخف يعني الجرموق المسو الخف على ويجوز يعني يعني خف كأنه به ا ق ي ذ ا الجرموق مما روي أ ن ه عليه الصلاه والسلام مسح على الجرموقين و ل أ ن ه م ا كخف ذي طاقين ومعناهما إ ذ ا لبسهما على الخفين قبل الحدث حتى لو لبسهما بعد الحدث أ و بعدما مسح على الخف لا يمسح عليهما يعني يجوز النفس على الجرموق بشرط أ ن يكون قد تطهر ولبس الخف وبعد الخف لبس م ب ا ش ر ة هذا الجرموق ف إ ذ ا أ ح د ث مثلا لبس الخف ثم أ ح د ث لا عفوا لبس الخف ثم, ثم لبس الجرموق لا يجوز له ان يمسح على الجرموق واضح يجوز المسح على الجموق اذا لبسهما تبعا ل خ ف بعد طهاره كامله ان الحدث حل الخف ويجوز المسح على المكعب اذا ستر الكعبين يجوز و ك ذ المكعب إذا إ كانت مقدمته مشقوقة ا أنها ج د د و أو ة مزررة لأنها بمنزلة لأنها المخرجة م ل ا يعني صلي سيدنا على نقول أشبه اللهم ما محمد ما فاذا د على غجل بأربطة يعني ه ذ المكعب إ كان شكل الكعبين صح المسح عليه قال ويجوز على الجوربين إ ذ ا ك ا ن ت خ ي ن ي ن أ و مجلدين أ و منعنين عليهم إ ذ ا كانا ثخينين خلافا للشافعين وسنافي ما المقصود بالجوربين أ و مجلدين م اي نقول ل م ج د ن أي أ ن الخفين من فوق ومن تحت مصنوعه ة من الجلد أو منعالين منعالين بمعنى أن الجلد ل أو أ س ف من ا م الجلد لا هذا الفرق بين المجلد والمنعال المجلد يكون من الأعلى ومن الأسفل من الجلد والمنعال ما يكون من الجلد ظاهرما هذا ما من ومن من من فقط بين يكون يكون من ا ل أ س ف ل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه مسح على الجوربين وروى ذلك وروي ذلك عن ع ش ر ة من ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم وكان أ ب و ح ن ي ف رضي الله عنه أ و ل ا يقول لا يجوز إ ل ا أ ن يكونا ن منعالين ل أ ن ه لا يقطع فيهما ا ل م س ا ف ة ق ل ن ا منعالين بمعنى يكون في أ س ف ل ه من ا ل ج ل م ص ن و ع من ا ل ج ل ثم ر ج ع إ ل ى ما ذكرنا وعليه ا ل ف ت و ى يقولون بجواز المسح على الجوربين فاذا س أ ل ت ه م ق ل أ ن المسح لا يجوز ل لا يجوز المسح يجوز ا على الجوربين عند ا ل أ م ة ا ل لأن ل أ ر ب ع ة جواز ا م س ح على الاربعه ج ي ن أو ي ن شروط يعني منها أن يكون ج لان د ي ن ن أو م ع ي يتسرب ن وأن وتقطع وهذا متحقق بهما ب خلالهما مسافة الماء من السفر ا ل غير جواز ر المعروفة ب في زماننا. طيب ما المقصود يجوز المسح على الجوربين هل ك الجوارب ن ضمن ا إ والإمام م م مولي ثمانين كما تعلمون ومتوفى مئة وخمسين ا كانوا ا يعرفون فهل ل سنة سنة هذه الجوارب التي نلبسها نحن في أ ي ا م ن ا حتى نقول بجواز المسح على الجورب لا ليس هكذا يفهم الكلام لذلك من الفقه أن يتعرف الإنسان الألفقهائي ألفاظهم الجورب الجورب الأيام الجزمة الجزمة وولاي هكذا مراد زمانهم زمانهم ما جارة يفهم يتعرف في في يعني نسميه في أشبه هذه من من أن حتى أنهم ك الجوارب ن و ا ي ب س و ن ا ل للقتال يعني هم كانوا ي أ ت و ن باللفافات وظلوا يلفوا على ج ر ي ه ا ويصنعوا منها يعني ما يشبه النعم أو ا الجوارب هذا الجوارب في زمانهم وأن هذا الجوارب الذي في زماننا لم يكن متعارف عليه في زمانهم ولم يكون يعرفوه أصلا نسميه وأن يكن يكن لم ولم معرفة مراد في في عليه في يعرفوه الفقهاء لذلك من الفاظهم م ل و و د يسهل على دارس الفقه فهم الفقه لذلك الذي لا شيخ له يضل يعني لو قراه عمي وقرا في ل ر ف يجوز المسح على الجوربين الا انك أ ن ت لم تفهم مراد ف ق ه ا ء مما يقولونه و ب هذه ح ق ي ق ة يعني أ ر ج و أ ن ت ن ب ه لها بجواز المسح على الجوربين حتى على الخفيفين منهما وهذه ط ا م ة ك ب ر لذلك الذي يمسح على الجوربين وضوءه غير صحيح وصلاته باطله ة وأنا و ا ل ل أعاني أنبههم الأمر عندما على كثيرا الناس هذا ما المسح الجورب من يصح مثل إلى أقول له ما يصح فدائما الجواب العوام حتى المتعلمين منهم العوام من المتعلمين يعني في تخصصات أ خ ر ى ق ل ا في الدين ي س ر ما جعل عليكم في الدين من حرج يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا ي عندما ي أنا ن ع أ و ج ه عاميا إ ل ى فعل أ و إ ل ى تصحيح فعل هو في مقام المستفتي و ي س أ ل انا أ من أ ه ل الذكر أ ج ي ب ه و أ ب ي ن له وهو عليه ان يلتزم بما أ ن ه س أ ل لا بد أ ن يلتزم بما أ ج ي ب ه ل أ ن انا م ب ي له ل ه ومبين ذ ا ل ح ك مبين فإذا أجلته ح ك م لا ع بعد ج ب أصبح ه هواه ولا يوافق فيما م ا ظ ر ة له ا ا ل ش م ق الجوربين و ي ز على ل ا ج و وضحنا المقصود معنا ج ر ب يجب ن و ي و و ز على ل ا ج ر ي تخينين ن كانا أنه إذا يقول في ل شروط ج ب المسح أ ن يكون م ن ع ر ي ن او مجلدين تقطع بهما م س ا ف ة السفر وهذا لا يتحقق على عليها عن على الجوارب التي يقول الوهابية وازل لما النبي السلام الجوربين روى هذه أنه مرش مسح وروي ذلك عن ع ش ر ة من ا ل ص ح ا ب رضي الله عنهم وكان أ ب و ح ن ي ف رضي الله عنه أ و ل ا يقول لا يجوز الا ان يكنامنا و عليه ل أ ن ه لا يقطع فيهما ل م س ا ف ة ثم رجع إ ل ى ما ذكرنا ووضحت ايش المقصود يعني بالجوربين وعليه الفتوى ف إ ن كانت هذه الجوارب س م ي ك ة جدا ويقطع بها م س ا ف ة السفر فيصح و إ ل ا فلا قال وينقضه ب د أ ببيان النواق وينقضه ما ينقض الهدوء ل أ ن ه ينقض الغسل فلان ينقض المسح ة أ و لا قال ونزع الخف لانه ي المانع ن على الخفوين وأيضا من شرايه الحدث الخفو ساتر ومانع الحدث القدمين جعل يسل إلى يعني ي كأن من نزع فإذا ج من الحدث خ ف ي ن تسربى ا ل إلى إلى فإذا المسح عليه قال الخفوين لأنه المانع الحدث الرجل قدميه فيمنع من استمرار من نزعه ونزع سراية ز الجواز المانع ا ولأن ل دفعا لحرج النزع ولم يبق فيغسلهما كما قبل اللفظ يعني بمعنى لو يجب غسلهما فيجب غسل ا ل أ خ ر ى لئلا يجمع بين الاصل أ ص ل و ل ل لها غاسلها المدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام دلاليها للمسافر لأنها ب د قدم وقدم يكون ومضي يوم أيام وضحناها ماسع ر خ ة ثبتة مؤقتة ت ف ز و بمضي ا ل والبدل ق ت ك م س ت ح ا ة للمالكية المالكية طبعا ع خلاصا ما ن ه م توقيت في ا م تمسح س بسنة ع يعني د ة الخفية توقع على الخفين ما م في ش ك لا ة عنده م ف ياخذون توقيت يعني ل ي أ بحديث التوقيت استدلالهم ا استدل ل الله تعالى ك رحمه ا بفعل اهل المدينه انهم كانوا لا يوقفون ف إ ذ ا مضت ا ل م د ة نزعهما وغسل رجليه لما بينا وخروج القدم إ ل ى ساق الخف نزع بمعنى لو أ خ ر ج رجله إ ل ى ساق الخف يعتبر نازع ل أ ن ه لا يمكنه المشي فيه كذلك لو خرج بعضه قال أ ب و حنيفه ذ ا البعض يعني الذي يمنع أ و لا بد له أ ن يغسل رجليه يمنع المشي قال إ ن خرج أ ك ث ر عقبه إ ل ى الساق بطل نصره لما تقدم وقال ابو يوسف ما لم ي خ د ر ا ل ق د م الى الساق لا يبطل لان ل ل أ ك ث ر حكم الكل دليله ومحمد قال ان بقي من القدم مقدار ث ل ا ث ة اصابع لم يبطل لبقاء محل ا ل م س ر ي ة ا ل ث ل ا ث ة اصابع ي كل له وجهته قال ولو مسح ا ل مسافر ثم اقام بعد يوم و ل ي ل ة نزع لان الثلاث م د ة السفر يعني شرع ة السفر له ان يمسح م د ة المسافر ثلاث ايام بليلها بعد ل ي ل ة اقام خلاص يعود مقيما فينزع ويغسل ل أ ن الثلاث م د ة السفر ولا سفر فلا يجوز وقبل ذلك يتم يوما وليله ة ل أ ن مقيما فيستكمل مدة الإقامة مسحيما ثم سافر قبل يوم وليلة تم مدة المسافر بمعنى شرع كان مقيما يكمل مدة المسافر إذا في السفر لأنه مسافر فإن الحكم قبل يتعلق وليلة في سافر بالسفر كان إذا السفر ولو لأنه فإن شرع شرع ب آ خ ر الوقت كما في ا ل م س أ ل ة ا ل م ت ق د م ة بخلاف ما إ ذ ا سافر بعد يوم وليله لان الحدث سار الى ل يعني م الرجل ا امتهى وقت المسح ص وقت ولا يجوز بالعد عنده فيبع العمامة والقلنسوة ق والقفزين ع لماذا لا ي و ز أ ي يعني الصحي القياس يجوز س المسح أن نقول أنه يجوز المسح يعني كما يجوز ع ن ي ي كما المسح تين المثل على ا ل ع م ا م ة وعلى القلون سوا القلون سوا على الطاقيه والبرقوق وغطاء الوجه والقفازين و م الكفوف ا ما تغطى به اليدين لماذا لا يجوز المسح عليهما لماذا لم نقل بالقياس كما يجوز المسح على الخلفين المسف العمامة والقلنسوة والبرقع والقفلسين عندنا قاعد على يجوز يعني تقول كل على ل ما ا ثبت خ فكل القياش لا يقاس قاعدة عليه أصولية فغيره معروفة هذه ما ثبت على خلاف القياس الشهور المش ا على ل خ فغيره ي الخفين القيام ن ثبت ثبت على على على خلاف الكاس المش خلاف واضح ف عليه لا يقاس ك لان م ثبت على عليه خلاف القياس غيره عليه لا يقاس. لأن لماذا يقاس غيره أ المسح على الخفين ثبت على خلاف القياس وكل ما ثبت على خلاف القياس ما ثبت غيره عليه لا يقاس كما ذلك الأصوليون في قواعدهم. قال لذلك قواعدهم المسح العمامة أستاهدته الأصريون قال قال ولا, ولا والقلنسوة والبرقع على في يجوز والقفزين. ويجوز ا ل ق ف ز ن و ي على الجبائر وحديث ي ج الجبائر و و ز على علي لا يوجب ا ل ف ر ض ي ة ل أ ن ه خبر أ ح د ونحن ن ق و ل ا ل ف ر ض لا يثق إ ل ا بخطئين عندنا قال للتسريق القفزين انتهى هذا المسح والمسح الجبيرة على الخفين على على ويجوز وضوء غير بين يشترط ع ن ي ي في ا ل ن ص ح على الخفين أ ن يلبسهما على ط ه ا ر ة ك ا م ل ة أ م ا ا ل ج ب ي ر ة فلا يشترط أ ن يلبسها او يشدها على ط ه ا ر ة ل أ ن في اعتباره حرجا ا و ل أ ن غسل ما تحتهما سقط بخلاف ما تحت الخفين يعني الخفين يسقط يده بضيها بمعنى إنما فإنما كان وانكسرت نقول لبس ما لم ثم مهدثا مثلا الغسل لا أولا تحت غسل لو له او اغسلها اولا ثم ضع ا ل ج ز ي ر ة فلا يشترط ان يلبسها على ط ه ا ر ة فان سقطت عن برء بمعنى شفي ة بطل المسح للعذر وقد زال بمعنى جواز المسح على ا ل ج ز ي ر ة لوجود العذر فاذا برا هذا العذر زال السبب الموجب للمسح قال بخلاف ما اذا سقطت لا عن برء لن يبطل المسح بمعنى واحد مثلا يذهب د ه عليها محروق للحرق جبيرة يضع ي عند الطبيب ليغير له عليها نقول أنك انت نزعت انحط لا لأنها لم تسقط عن عن يعني عن برق باقل قال وإن كانت الجبيرة على رأس الجرح فإن كان تسقط برق باقل هو شوالله الجبيرة اغسلها الجبيرة لا لم فالعذر قال الجبيرة على الجرح حل الخرقة وغسل ما تحتها لا هذه تحتها بما زائرة ما بعد رأس يضع ما تحتها يضره مسح على الكل و إ ن كان يضره ذلك غسل ما حول ا ل ج ر ا ح ة ومسح عليها لا على الخرقه ة وإن كان ي ض ر المسح دون الحل مسح على الخرقة التي الجرف حواليها وما تحت الخرقة الزائدة لأن جواز المسح لقدرها في وهذا التفسير عن الحسن بن زياد وهكذا الكلام في عصابة الفصواد على على وغسل لأن للضرورة مسح تحت دون فيتقدر عن بن في والجراحات وعلى ا ا ا ل ج ر ح ت و هذا لو وضع على شقاق رجليه دواء لا يصل الماء تحته يجري, يجري الماء على ظاهر الدواء لما ذكرنا يعني بمعنى هذه مهمة جدا المسألة الأخيرة يضع يترضى يقيم يشفى يغسل يمسح بمعنى على أن إنسان يعني به لن به مهمة المسألة مرض المرض ما هذه وهذا له هذا ظاهر هذا إذن جدا دواء الدواء الدواء وكل أو أو كمن قال مثلا ذكر ك م وضع على شقاق رجليه دواء وغالبا الدواء يكون يعني من نوع هنقول الذي يعني الماء يطيش عنه كالبنزليين ع ن او ل ي س م ي ه ا دفنية فقال يجري الماء على ظاهر الدواء لما ذكرنا والله أ ع ل م نقف إ ل ى باب الحيض نكتفي اليوم يعني بهذا القدر في أ ا ل من ما حدا ي س ئ ل كمان طيب عند نزع ا الخف يعيد الوضوء ا م يتمه فقط يغسل رجليه يغسل رجليه عندنا لانه احنا لا يشترط عندنا الموالاه إ ذ السنجاب كان سائطة ك ب الريابة المفضل يعني ر فيتطهر قبائة قبل حاجة أما إذا قبل حاجة زوان النجاشة حتى يتأكد من زوان نعم لبس الجوره ة الجورة على ن ف س من الجرموق حكينا. إذا مع بعض على بعض ع ط ه ا ر ة خلاص يمسح على ا ل أ ع ل ى إ ذ ا لبس الثاني بعد أ ن س ر الحدث لابد أ ن يمسح على الاسفل أ س ف ل ه مرة ثانية. مهمة ثانية ب أكثر ن عنه ي س طاقين من جورة. إذا من لبسهما مع جورة على على طهارة بعض الأعلى يمسح ف إ ن كان ل ب س الثاني بعد س ر ي ا ن الحدث لا بد ان ينزع الاعلى ويمسح على الاسفل ن ط تفطوقا و ن من ا معظوما بعده ح م عالمين د لله رجل